صحيح أين بلغنا في دراستنا لكتابنا؟ انتهينا من ذكر حديث عمرو بن العاص وهو في ماذا؟ طيب نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او سخن بنجاسة انتهت هذه المساله او استعمل في طهاره لم تجب انتهينا من هذه المساله قال او في غسل كافر هل غسل الكافر يسلب الماء الطهوريه ليكون استعمال ماء غسله مكروه ام أنه لا يسلبه الطهورية فالمصنف ذهب إلى ماذا إلى الكراهه لأن قوله أو غسل كافر هو معطوف على ما قبله ماء يكره صحيح قلت فعد المصنف رحمه الله تعالى الماء المستعمل في غسل الكافر نجساء استغفر الله عده مكروها عده مكروهة. قلت والكراهه حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل كتابا وإيه وسنة والكافر ثانيا ليس نجسا نجسة عينية ولا مدية فما هو موجب الحكم بالكرهة هنا والكافر ليس نجسا نجسة مادية ولعنى قول تعالى إنما المشركون نجس يعني نجسة معنوية وليست النجسة المادية وتأكد هذا بجواز زواج المسلم من الكتابية وزواجه منها يقتضي ماذا مخالطة صحيح فلو كان الكافر نجسا نجسة عن عينية ماديه لما جاز زواج المسلم من الكتابية لأن الزواج يقتضي مخالفه هكذا تعلمون قلت فنجاسه الكافر معنويه وليست ماديه وعليه فلا موجبها هنا للكراهه ولا مورد لها ثالثا وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية المشركين، فشرب فيها، شرب منها، وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم كما في حديث المرات اليهودية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة يهودية، مزادة يعني يعني قربة اتصلت بقربة بزيدة يعني بوصلة. فأصبحت قربتين فين؟ في قربة بزيادة بينهم سمى مزادا مزادا يعني القربة التي وصلت بأخرى فتسمى عندهم مزادا فاستعمل اليه المشرك واستعمل يعني مزادة المشرك صلى الله عليه وسلم فشرب منها والشرب أغلظ من ماذا وتوضع منها صلى الله عليه وسلم ولا ينفك استعمال المشرك لها في غسل او نحوه إلى آخره هنا أقف مع هذا الحديث وقفات على عجلة قلت فوائد من حديث اليهودية أما الفائدة الأولى فهو مشروعية استعمال اوان المشركين من أقل أو شرب أو نحوه إلا إذا علم أنهم يشربون فيها خمرة او يأكلون خندира لقوله في في الآنية الأخرى اهرقها وإه واكسرها فما كان ليثلف المال إلا أنه يكره الأقل فيه إلا ان قال له الصحابي اغسلها من باب حفاظ على ال على المال لكنه قال أول الأمر ماذا اهرقها واكسر واضح ثانيا وفيه أن الأصل مخلطة الكافر ومعاملته. لذلك تأملت ايتي سورة الممتحنة. الآية الأولى جاءت بماذا؟ بجواز المعاملة أن تبروهم تخصتوه. مال الآية الثانية جاءت بالنهي عن, إيه؟ عن الموالاة. يبقى الأصل هو معاملة من الكافر. هذه مسألة ضائعة وهي. فقه معاملة المسلم لمن؟ للكافر ضائع بين رجلين رجل يرى أن الكافر كالمسلم ما فيش فرق زي ما تسمع التعبير المر هذه الأيام صحيح كان الإسلام الذي في صدورنا هذا لا قيمة له ولا وزن له تمام؟ او آخر لا يرى جواز المعاملة له الكافر مطلقا بل يتربس به لقتله او له لا لا ليس الإسلام ولا هذا ولا الى ولا لا ولا إله إنما الإسلام الأصل المعاملة على شرط ان جنحوا للسلم فجنح لها من مد يد السلام نمد له يد له يد السلام هكذا ومن ضربني على خدي الأيمن فانا اضربه على خدي له الأيمن فمن اعتدى عليكم فاعتدوه طيب. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز جميل المرأة بعد فيما أنه جاء بجيشه جاء بجيشه على أبواب ماذا على أبواب قومها فلما علم بأنها بأنهم قومها بأنهم قومها كف يده عنهم وف يا حفظ جميل اليهوديه في شربة في شربة ماء مع أن الجهاد حق ودين وقد اوجب الله عليه الجهاد ولكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع جميل الكافره في شربة في شربه ماء وأعظم من هذا أن الله تعالى لم يضيع جميل البغي في كلب فغفر فغفر لها فغفر لها فحفظ الجميل دين ألا فانتبه شوف وكف يده عنهم صلى الله عليه وسلم وأمنهم في دورهم وأمنهم في بلادهم، وذلك حفظا لجميل امرأة عليه في شربة ماء ألا صلى الله عليه وسلم بل اذكره يوم أحد لما أسر القوم في أهد قال لو كان المطعم حيا واستوهبني أولئك النتنى شوف معنهم نتنى ما يستحقوش لو كان المطعم حيا واستوهبني أولئك النتنى لا لو هبتهم له شفظا لجميل من المطعم وما جميل المطعم لما جاء من الطائف دخل في جوار من المطعم وجندل المطعم نفسه وإيه وأدخل النبي صلى الله مكة في جواره نعم ورب العالمين يقول ولا تنسوا الفضل إيه بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم وحفظ الجميل دي ما الذي أورد المرأة المهالك وقال تكفرنا أنها لا تحفظ من أنها لا تحفظ جميل ماذا جميل الزوج أنها لا تحفظ ماذا جميل زوج فحول لا ومن هنا قالت له ما رأيت منك خيرا خيرا قط يبقى عندنا الآن ثلاثة أدلة على أن هذا الماء لا يكره وهو العدام الدليل الشرعي على الكراهة اثنين إن الكراهة حكم شرعي لابد أن يكون له ماذا موردا أو موجبا ما هو موجب الكراهة الكافر ليس إيه؟ ليس نجسا صح الكافر ليس ايه ليت ثالثا ان الاصل معاملة الكافر والنبي عليه الصلاة والسلام شرب من مائله الكافر صحيح واغتسأ وتوضأ من مزادة المرأة المابا قلت وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما غسل أباه أبا طالب فقال له اذهب فاغتسل يعني أمر عليا أن يغتسل لما غسل من لما غسل آباء بطالب أبا قلت وليس فيه دلالة على الكراها ليس فيه دلالة على الكراها لأن الغسل من غسل الكافر أو المسلم ماذا مشروع من غسل ميتا فل... فليغتسل صح والصحابة يقولون كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسر قال أو تغير بملح مائي يعني الماء لو تغير لونه أو طعمه بملح مائي صحيح فإنه يكره على قول المصنف كأنه يفرق بين ملح وملح قلت وماء البحر اشد منه في هذا المعنى لان ماء البحر اشد تغيرا بالملح ولا لا صح ومع ذلك قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته لاحظ ان في الحديث قال الحل ماذا ما قال قوله ميتته يعم كل ماذا كل ميتة لا يلزم تسكيتها لأن بعض الناس يشتد فيزكي القراميط لأن القراميط تخرج إيه؟ تخرج حية صحيح؟ الحل ميتته وقول ميتته يشمل كل مخلوق بحري حتى لو كان على صورة حيوان محرم في الحياة كثعابين بحر لأن في مذهب الأحناف أن ثعابين البحر إيه؟ لا تحل ان ثعابين البحر لا تحل لماذا لا تحل ثعابين البحر قالوا لأنها على صورة حيوان محرم فين في البر لكن عموم قولي يحل ميتته يشمل ميتة, ليه؟ ميتة البحر واضح ثالثا لا يشترط ان يكون تكون هذه الميته ميتة سمك هو ممكن يبقى ميته البحر ليس سمكا يعني ما مشهور الجمبري ليس سمكا صحيح والاستكوز على ما أظن ليس السعب. كل هذه لا تعد من الأسماك لا تعد من الفقاريات. صحيح؟ على ما تذكر بقى مما درسنا في الثانوية العامة والعهد بعيد فاعذروني المهم أنها ليست أسماكا فإذا لا يشترط أن يكون سمكا إنما كل ميتة له صحيح؟ رابعا قوله ميتته يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون بحريه لأن قوله أما من كان برا مائيا فهو ماذا فهو يحرم كالتمساح صحيح وكالدفاضع صحيح الدفاضع وكالترت كما يقول فإنها تعيش في البر والإيه؟ والبحر هذه ليست مائة ميتته واضح يا طلبة العلم هو الطهور ماءه الحلو ميتته فإذا إذن نقول ان القياس هنا يتعين إذا جاز الوضوء بماء البحر جاز الوضوء بما تغير بالملح المائي بما تغير بملح الماء قلت ثانيا والأصل الشرعي أن الله تعالى قال فلم تجد ماء فكل ما يصدق عليه مسمى الماء فهو طهور صحيح فهو طهور لا تكره الطهارة به صح لأن قوله فلم تجد ماء ده اسم في الأصول نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي, النفي تعم يبقى كل ما يصدق عليه مسمى الماء فهو ماذا فهو طهور واضح يا طلبة العلم قال المصنف رحمه الله او بما لا يمازقه كتغيره بالعود القماري قماري ده عود منسوب للهند بلده بالهند وقطع الكافور والدهن يعني لو امتزج الماء بما لا يتحلل فيه ايه يعني لا يتحلل فيه يعني لا يزوب فيه ان العود القماري لا يزوب الدهن ايه لاجب. كإن الماء لو له نوع من التغير بما لا يختلط ويزوب فيه فهذا يكره على مذهب من المصنف صحيح؟ طيب قلت والجواب عن هذا كالجواب عن تابقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطعة بها أثر له العجين والعجين لا ينفك استعمال له الدهن فيه لأن العجين يعجن أحيانا بالدهن بالسمن يعني ويعجن باللبن أحيانا وأخرى صح بدليل كان عندهم ما يسمى بالأقط إيه هو الأقط عجين بلبن إيه وهكذا يعني أشبه بالكشك الصعيدي يعني واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام توضع من قصعة بها أثار العجين والقصعة التي بها أثر العجين لا ينفك الأمر عن ماذا؟ عن وجود إيه؟ دهن فيها؟ صحيح؟ قال المصنف ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث إذا هذه المثلة ماء زمزم لا يكره يعني وضوءا وشربا لكن هنا لابد أن أتكلم كلمات في هذه المثلة تمام؟ قلت اما جواز وضوء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يعني بالبيت ثم نزل الى بئر زمزم فشرب ويه وتوضا ويظهر ان وضوء هاونا صلى الله عليه وسلم كان وضوءه نسك يعني وضوء نسك يعني يستحب للطائف أن, إيه؟ أن يتوضأ بماء, بماء زمج لن يظهر أن فعله ها هنا حصل قصدا أنه توضأ إيه؟ قصدا طلبا لماذا؟ طلبا للوضوء عليه الصلاة والسلام فيظهر أن وضوءه كان وضوء إيه؟ نسك عليه الصلاة والسلام واضح قلت والأصل أن الله تعالى قال فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا قلت ولكن يظهر أن الفعل لم يتكرر منه كثيرا ومن هنا نقول إخواني تورعوا عن الوضوء بما زمزم فإن لم تكن لكم حاجة فتوضعوا من, من غيره ليه لأن ماء زمزم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم فيظهر أن وجود ماء زمزم على الأرض الأصل فيه أنه ماذا للطعام والأصل فيه أنه للشفاء والأصل فيه أنه للأمنيات للدواء وتجد هذا المعنى فين تأمل قوله طعام طعم شفاء جاء بالمصدر طب ما جئوا بالمصدر في معنى ولا لا المصدر أقوى وأبلغ كأنه يقول الأقوى والأبلغ في استعماله أن يكون لليه للشفاء أو أن يكون لماذا أن يكون للطعام والشراب فلا ينبغي أن يضيع ماء زمزم هدرا في في الوضوء من غيره غير حاجة يمكن في الأيام الأخيرة دي تنبه أهل الحرم إلى هذا فقامت إدارة الحرمين برفع حنفيات الوضوء هذه من داخل الحرم لأن الناس كانوا يهدرون ماء زمزم هادرا هادرا كثيرا ومن غير حاجه قال أنك لا تتوضأ من ماء زمزم إلا لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام ما تكرر منه الفعل هذا اولا وفعله لا يفيد إلا مجرد الجوال مش الاستحباب له يعني ما تقلش من فعله استحبابا أبديا واضح ويظهر أن وضوءه كان بين بين طوافه وسعيه كان وضوءه وضوءا مخصوصا اللي هو وضوء له النسك اكتبوا هذا الكلام قلت لأنه يظهر أن وضوءه كان نسكا لما وقع بين سعيه وطوافه والأصل في أعمال العمرة والحج أنها نسك الأصل في أعمال الحج والعمرة سواء العمل نفسه أو ما اتصل بالعمل ولذا كان يقول خذوا عني مناسككم وكان يبرز للناس عشان الناس ترى وتقتدي بفعل ثانيا لأن الأصل في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء, وشفاء سخم ومجيئه بالمصدر هنا صلى الله عليه وسلم أقوى وأبلغ في المعنى يعني هي مجيئه بالمصدر أقوى وأبلغ في المعنى إما لإفادة أن الشفاء متحقق به تماما صحيح أو إما لإفادة أن ما ينبغي أن يستخدم أو أغلب ما يستخدم وأقوى ما يستخدم يستخدم فين في الطعام يقول إيه؟ والشراب صح قلت والأصل المحافظ عليه لأنه من ماءه من ماء الجنة وفي وضوء الناس به إهدار إيه إهدار له هناك هنا خلنا نبغى نفهم المسائل الشرعية على الأقل صادر بلكم مثالا بعض الناس ممكن يأخذ من هذا حججك تاب النبي توضى في فرق بين أن يتوضأ تمام صلى الله عليه وسلم إما لبيان الجواز أو أن يتوضأ للسنة أو أن يتوضأ للنسك فرق لأن بعض الناس مسألة سبيل مثال قلب المسألة كمسألة الشرب من قعود بعض الناس يقول لك قيام النبي شرب من قعود كم مرة شرب مرة مرتين لكن الغالب على فعله كم مرة شرب من قيام أستغفر الله كم مرة شرب من قيام مرة مرتين ولاسباب منها انه شرب من شن من ايه معلقه ما يستطيع انه ايه أنت انت لا تقلب السنه يعني لو سلمنا ان شرب من قعود سنة بعض الشباب يقلب يقلب السنه يعمل ايه يكون اكثر شربه من, من قيام وأقل أحواله في الشرب من ايه يبقى له ان يحتج بالنبي شرب ايه قائما لا النبي لما شرب قائما كانت مرات ايه مرات خليلة لم يكن هذا غالبا عليه. على فعله فالنبي لما توضع من زمزم كم مرة ثبت أنه توضع من زمزم سنجد أنه توضع إيه؟ يبقى أنت لا تستكتر يبقى أن تفهم الحديث على, إيه؟ على مورده ولذلك في طريفة حصلت أحد إخواننا ومن طلبة العلم الأقوياء كان يشرب مرة مع بعض تلاميذه من بعض المحلات في الحصير فشرب جزاولا خيرا قائما فأحد إخواننا من طلبة العلم الألبانيين شرب قاعدا ولما أقول الألبانيين ليست هذه ثبة طبعا لما هذه تعتبر مدحا للشيخ الألباني لما صار له رايا يتبع صحيح فالمهم يعني فبعض الطلبة قال يا شيخ ما تقول في الشرب من قعود قال له سنه فقال اخونا الألباني القاعد قال له لماه سنة لماذا لا تفعله يعني هل مو كونه سنة لا نفعل بل من اولى الناس بفعل السنة نحن جميعا ونحن نقول محمد إيه؟ رسول الله ماذا تعني كلمة محمد رسول الله ها؟ تعني محمد رسول الله عليه وسلم هو قدوتنا هو أسوتنا هو من نتبع دون, دون غيره هو من نحرص على سنته صحيح فتنبه فهو ما توضى إلا, إيه؟ إلا مرة فأنت لا تقلب الجواز سنة لأن الأطل في ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم ثالثا ولأن ماء زمزم له خصوصية ماء زمزم له خصوصية ولا لا له خصوصية فلا ينبغي أن تساويه بغيره من من الماء صح لان المخصوص له أحكام له أحكام الخطة التي لا يساوى به غيره صح فماء زمزم مخصوص ولا لا نعم مخصوص لا خص بثمانيه اشياء نزل من الجنه ليس على الارض من ماء الجنه الا ايه ثانيا انه لا يتلف بمر الزمان ولا يفسد صحيح ثالثا انه لا ينضب يعني بئر زمزم لن ايه لن تنضب رابعا انه شفاء ايه سخط خامسا لما شرب له سادسا انه طعام طعم صح يبقى ما زمزم هذا له خصوصيات كثيرة في الشريعة يبقى الخصوصيات تقتضي أن يخصى ولا ولا يسوى بغيره هذا مفهوم لديكم طيب يبقى احنا استفدنا الآن فائدة مشروعية الوضوء ولكن ليس على غير إيه الدوام تمام ثالثا أن ما زمزم له إيه خصوصية رابعا أن الأصل في ما زمزم أنه لماذا للشفاء والعافية والدواء والطب صحيح والاصل طبعا الحفاظ عليه لعزته هذا الماء ولماذه ولشرفه ولغلوه ولندرته فإذا نقول إنه لا هنا الماء زمزم تمام توضع منه النبي صلى الله عليه وسلم وليس على صفه ليه الدوام صحيح قال لحديث اسامه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم طبعا هذا الحديث من حديث علي ولكن المصنف جعله من حديث اسامه ممكن لان الراوي عن علي ممكن يكون اسامه رواء عن علي رضي الله عنهما لان الاصل هو حديث علي تمام وكان عليا قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مردفا من اسامه فاختلط هذا على بعض الروايه فاعتقد انه من حديث من أسامر انه من الذي كان وراء النبي؟ لكن هو من حديث عليه سجل من الماء يعني دلو ولا يقال سجل إلا إذا كانت الدلو مملوءه إلا إذا كانت الدولة الدلو مملوئة بالماء فشرب منه صلى الله عليه وسلم وتوضأ, وتوضأ. طيب قلت فرع وقد كره بعض اهل العلم ماء زمزم للمغتسل خاصه الجنابه كما صح عن العباس وقال بهذا ابن تيميه رحمه الله انه قال لا احلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ في دهنا في ابن تيميه وطالما في ابن تيميه يبقى بقى المساله صارت عويصه ان ابن تيميه اذا نزل الميدان طبعا المساله صعبه طيب هنا عشان نتكلم عن مساله الاغتسال بماء زمزم سواء غسل الجنابه او غيره واضح هل النمره واحد الغسل يقاس على الوضوء هنا ولا القياس فاسد لأن جاز الوضوء به جاز الغسل به اثنين هل قول الصحابي حجة ما هو إيه دليل ابن تيميه قول من العباس فمن جعل قول الصحابي حجة استدل بقول من الحب والله. استدل بقول من قول العباس هذه الثانية تمام الثالثة هل هناك فرق بين غسل الجنابل وفي رفع الحدث وبين الوضوء أرمس على الرابعة هل الاصل في مع زمزم أنه ككل ما ولا الاصل المفارقة والمخالفة يبقى المساله هتفهم بناء على الايه على الاربعه مقدمات هذه على الاربع مقدمات المقدمه الاولى هل قول الصحابه حجه لو قلنا ان قول الصحابه حجه يبقى قال العباس لا احلها لمغتسل يبقى لا يجوز لاحد ان, أن يغتسل بماء مفهوم هذا لديكم طيب هذا اولا ثانيا يا طلبه العلم هل الأرض في ماء زمزم ان هو ككل ماء فمن جعله ككل ما لم يفرق بين الوضوء والغسل وسائر استعمالات الماء صح المساله الثالثه هل الارتسال هل هناك فرق بين غسل الجنابه وسائر الأرسال ما هو خاصه حكم الايه غسل الايه ابن تيميه خاصه غسل الجنابه تمام المؤمن لا ينجس صح المساله الرابعه هل هناك فرق بين الوضوء والغسل يبقى لابد نحن الآن نضبط الأربعة مقدمات نضبط الأربعة مقدمات هذه لتنضبط لنا المسألة واضح قلت وإن كان الأصل في ماء زمزم أنه من جهة ككل ما إلا أن ماء زمزم قد جاءت خصوصياته في في الشريعة ومن خصوصياته ما يمنع إهداره وضياعه على المسلمين صح اتنين وأن العباس كما هو معلوم كان هذه بقى المسألة عشان تجيب الباب إلا يخلي قول العباس هنا في شبه حجة من يقول لنا ها؟ لا شكرا نعم لا ما اتكلم بغير اذن ماشي حتى ينتظم الدرس تفضل ان اتفضل. اهل مكه هذا ليس شيئا ان العباس كانت له اتقايه فمن اعلم الناس باحكام زمزم صحيح اعلم الناس باحكام زمزم هو العباس لأنه هو المتولي له اتقايه فهو يعلم ما يجوز في ماء زمزم وما لا يكفي وما لا يجوز صح ورب العالمين قال فاسأله ايه اهل الذكر هو هو اهل الذكر فالعباس كانت له استقايا قلت ولما كانت للعباس رضي الله عنه استقايا فكان اعرف الناس باحوال ما ايه زمد وأحكام وهذا مما يجعل لقوله شبه الايه شبه الرفع مما يقوي وجه الايه الحجية فيه ثالثا ويقوى قول العباس أنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم اغتسلوا بماء ماذا بماء زمزم رابعا وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشفع للغسل لأن وضوءه وقع نسكا شوفت قلت لك هناك ايه وضوءه وقع ايه نسكا فيكون مختصا بالايه بالحج او بماذا او بالعمر خل بالك من قضية وقع نسكا يعني هضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال خذوا عني ايه مناسقكم فهنا في اشياء فعلاها النبي صلى الله عليه وسلم تكون ايه نسكا يعني لما قلنا الوضوء وقع نسكا يعني من جملة أعمال الوضوء أما من جملة أعمال العمرة. أما استعمال ذلك في غير العمرة يحتاج له إلى دليل واضح ولكن احنا قلنا بجواز الوضوء مطلقا ليه؟ لجريان عمل من؟ المسلمين لكن الغسل لم يأتي به عمل من؟ إلا أن يكون غسل, غسل طب غسل دواء زي رجل ببدنه؟ نصى الله السلامه شيء جلدي فاحتاج إلى, إلى أن يصب الماء على نفسه تمام إيبا نقول لم يثبت عن الصحابة ولا شك أن في هذا من إهدار هذا الماء قلت وقول ابن تيميه رحمه الله بالكراهه اعتبارا بما يجب من إكرام ماء زمزم وعدم إهداره لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى من تقوى الخلوب فإنها من تقوى ماذا؟ من تقوى القلوب صح؟ وعليه إذا نحن على مذهب المصنف رحمه الله تعالى من أن ماء, من أن ماء زمزم يكره استعماله فين؟ في الغسل وخاصة غسل جنابه قلت أما الاستنجاء فلا وألف ماذا؟ وألف لا لانه مما لا شك ان هذا مما يعارض قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدي يعني يقلد الهدي كان يدع في الهدي اللي رايح لمكه في عشان يعرف ان ده ايه هدي يهان ولذلك يا اخوانا اللي بيحصل عيد الاضحى كل سنه هذه جريمه من السخريه منين من الاضحيه ويجيب لك صورة خروف بينها اتنح حماره عشان مش عارف ايه وهذا كله من باب ماذا من باب السخريه منين من شعائر الله عز والقصد ألا أن لي أن يعظم هذا أن تعظم هذه لي الشهيرة ولذا لا ينبغي أن نترك الخروف أو الشاة الصبيان يركبونها لأنها ليست مما مما يركب ولذلك أهل العلم قالوا ولا يركب إلا مدل دل الدليل على أنه يركب من الأضاحي أو الهدي زي الإبل مثلا لكن لا تركب بالأبقار وفي الحديث أن رجلا ركب بقرة وأخذ يضربها فأنطقها الله فقالت له ما لهذا خلقنا إنما خلقنا للحرب وصدقت، والخيل والبغال والحميرة ما عد الأبقار والخيل والبغال والحميرة ومن عجب إن أنها قالت له خلقنا لليه ما لك للزر لأن الله قال ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل زرعت وليقل حرست والحديث حسنه العلامة الباني رحمه وحديث حسن إن لم يكن صحيحا فانتبه أفرأيتم إيه ما تحرصون أوه. نعم الكرهة لا ليس اجتهاد مخالفة للنص ليه لأن الشوكاني أدخل ماء زمزم تحت العمومات صح أدخلوا تحت العمومات ونحن أخرجنا ونحن أخرجنا ماء زمزم من إيه؟ فجعلنا له حكما خاصا لذلك قلت لك اضبط قولي تراني اقول الكلمة وانا اقصدها لما ينبني لما قلت انه هو نسك عشان ما ايه الانسان ما منه وضوءا ويهدر وضوءا صح اثنين لما قلت انه ماء خاص يبقى يخرج من تحت الايه العمومات ويأخذ حكما ايه حكما خاصا ثالثا ان الشوكاني اضعف قول العباس بغير موجب لان الاصل ان احنا نعتبر بقول الصحابي واذا كان قول الصحابة فيه شبه حجة صار حجة صح ولا لا عندنا شبه حجة هنا ليه إن العباس هو أعلم الناس بأحكام ماء إيه؟ ماء زمزم لانه هو الذي كانت له ليه؟ أتقايا فهو يعلم ما يجوز وما لا وما يجوز واضح ماء زمزم ودي مسألة معتبره لذلك هضرب لك مثالا زيدا لا يورث الخي... الخال زيدا لا يورث ماذا الخال وآهل بعض الصحابة يورث الخال يكون قول من هنا المعتمد قول زيد لأن أعلم الصحابة بالإيه بالفرائد من زيد ولذا عمر قال إن اختلفتم على آية فيكون الحكم فيها من قول أبو بكر يكون القول لأن هو لأنه كان أعلمهم بكتاب الله عز وجل نبي قال اقرأوا القرآن على من على اربعه لماذا عين هؤلاء الأربعة يبقى هم المرجع عندما ماذا عند اختلاف الناس فيرد العلم إلى من إلى صاحبه فالعباس كان له استقاي تمام قول العباس هنا يكون معتبرا من جهة اخرى أن الاغتسال في إهدار والأصل في هذا الماء أنه ليس للغسل ولا الوضوء أصل في أنه هو للشفاء وللعافية تمام وانت لو أكثرت هناك صحيح؟ لكانت لك فتوى واقع لكانت لك فتوى ايه واقع لو دخلت كده ورأيت اهدار الناس مع زمزم ستجد لسانك يسبقك يقول هذا لا يجوز صحيح. وال وهذا امر معتبر طيب انتهينا يا طلبه العلم قلت قال المصنف رحمه الله وماء لا يكره استعماله ماء لا يكره ايه استعماله ثم قال ماء ليه ماء البحر قلت لقوله عليه الصلاه والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولأن ماء البحر يصدق عليه عموم قول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا بل إن ماء البحر هو أصل ماء له الآبار والعيون والأمطار صح ولا لا لأن ماء البحر هو متبخر إيه؟ ها ماء العبار والعيون والأمطار هو متبخر ماء له ولذا قال الشاعر كالبحر يمطره السحاب كالبحر يمطره السحاب وليس له عليه فضل لانه من مائه كالبحر يمطره السحاب وليس له عليه فضل لانه ايه وذلك من بدايع تفسير قوله تبارك وتعالى شوف في القران الكريم وانزلنا من المعصرات ماء اقرا قبلها وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وخلقناكم ايه ازواجا الى ان قال رب العالمين سراجا ايه وهاجا وانزلنا فنزل هذا الماء من السماء لما كانت الشمس ماذا سراجا وهاجة تحرق ماء البحر وتبخره فيذهب الى المعتراض لينزل ايه لينزل ماءا تجاجا فريجا قال وجعلنا سراجا ايه فلما جعلنا سراجا وهاجا تبخر ماء البحر فنزل يبقى اذا هذه شبهه استفاده من علم الايه الاحياء للاستدلال الايه الفقهي والاستنباط الفقهي ازاي انت قلت ماء البحر يشرق قلت منين حديث هو الطهور ماؤه طيب ايجوز ماء العيون والابار وكذا لك نعم طب باء العيون والابر هو أصله إيه؟ هو أصل ماء البحر يبقى كيف تجيز الوضوء بالفرع ولا تجيز الوضوء بليه؟ بالأصل وقد ذكرت لك قول الشاعر كالبحر يمثل استحاب وليس له عليه فضل لأنه إيه؟ لأنه من مائه واضح طيب قلت إشكال وقد صح عن عمر ابن عمر وابن عمر أنهما منعا الوضوء بماء البحر حتى قال ابن عمر التيمم أحب إلي من الوضوء بماء البحر وقال ابن عمر لا يجزئ وضوء ولا جنابه هنا لابد أن نأخذ فائدة أن العالم الفاضل قد يفوت عليه علم علم المسألة ولا يقدح ذلك في علم فح. فابن عمر لم يعلم بحديث ماذا هو الطهور ماءه فلذا كان لا يرى جواز ماء البحر رضي الله عنه وارضاه ويقول التيمم أحب لي أو ثانيا أن ابن عمر اعتبر حديثه الطهور ماءه حالة ايه ضرورة مقصوره على من ركب لكن النبي اجاب عليه الصلاه والسلام بجواب بديع ايه هو الجواب البديع لما سالوه توضأ من ماء البحر لو قال نعم لفهم الناس ان الامر مقصور على اليه على الضروره رجل ركب البحر ليس معه ماء الا ماء يكفي لشربه وطعامه فعندئذ يتوضا من ماء اليه فيكون الجواب هنا انها حال فيه فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ايه جوابا عاما ليستوعب حالة الضرورة وغيرها من حالات الاستعمال فقال هو الطهور ايه واعطى صفة كاشفاء هذه الصفة على اساسها يجوز الوضوء به وهي انه ماذا انه طهور وهذا من بداعي الاجوة تمام وهذه وهذا نهديها لبعض المفتين يسأل النقاب واجب يقول وليس واجبا وقد قال بانه مستحب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله طب ما جبنا يا شيخ بتمام الفائدة إلا أن في زمن فتنه والأولى بالمرأة أن تحتجب وأن تستتر وان سالتني عن استحباب النقاب فنحرم لك الميوب هكذا يكون من تمام الجواب صح ولا لا وذلك ترى بعضهم ياخد الفتوى دينا على السنة ولكن النخاب ليس من الإسلام وانا فتوى تقول الميو ليس من الإسلام حتسمع فتوى كده الميو ليس من الإسلام ولا البناطين الضيقة دي ليس من الإسلام حتى خرج علينا جاهل غبي يقول تسكير الأصحاب بتحريم الاكل شوف العنوان الضخم ده ها كان اولى بي أن يقول تسكير أكل الجاتوه بتحريم الميو كان فالشاهد من الكلام شوف هذا من بدائع الاجوبه أنه اجاب السائل بما يستوعب حاله وحال من وحال من بعده واعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما يصدق على من وهذا نعتبره من وفاء الشريعه بكل حاجات البشر وهذا نعتبره من وفاء الشريعة بكل الزمان وكل الايه وكل المكان ثم أجاب بزيادة البيان فقال الحل ميتته لأن الذي يطلب الماء يطلب طعام صحيح طيب نعم هات المثلة مرة أخرى ها لا لا لا يجد الوضوء به لأنه لا يصدق عليه هو ماء ربك قال فلم تجدوه وليس هذا ماء يا رجل طيب هنا نأتي إلى قول الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عمر أنه قال لا أحله تمام وأن ابن عمر قال لا يجزئ ماء البحر في وضوء ولا يس ولا غسل طيب كيف يمكن رده اولا أن هذا موقوف على من؟ على الصحابي ولا معارضة لمرفوع بمن؟ بموقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم مانع إن به لن تضل بعدي بعدي أبدا هكذا قال عليه الصلاة والسلام ثانيا أنه قد يجاب عن هذا بما عرف عن عبد الله بن عمر بطلب الأكمل في العبادة لأن هنا لابد لما تجي تنقل قول الصحابي لابد أن تقف على أشياء متعلقة بماذا بهذا الصحابة تمام يعني مثلا أبو رافع لما روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا لماذا قول أبو رافع أبي رافع أولى من قول ابن عباس معنى ابن عباس قال تزوج حراما لأن أبو رافع هو اللي كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيده ميمونة فيكون أعلم بالإيه بالوقعة صح اعلم بالوقت ثانية أن ابن عباس كان صغيرا والكبير أعلم من من الصغير واضح فهذه مسألة مهمة جدا في في الاحتجاج باقوال الصحابة وقد صح عن عبد الله بن عمر انه غنى يغسل قدميه في الوضوء سبع مرات فابن عمر كان عُرس عنه نوع من انواع ماذا طلب ما تقولش التشدد امسك لسانك الصحابة لا يوصف به انما تقول طلب الكمال فين؟ في العبادة صحيح فابن عمر كان عنده نوع من طلب الكمال وشده الورع كان عنده ورع شديد جدا فكان يتكلف في هذا الورع طلبا لكمال العباده ولاعلى مرضات رب العالمين فمن كمال العبادة امسك عليه فمن كمال العبادة ان الماء العذب أفضل عنده من الماء من الماء المالح فلذا هو ليه طلب قال رد الناس عن الوضوء بماء البحر حتى لا يذهب في الماء في الماء العذب ويفضل عليه ماذا المالح صحيح او لما يرى ان المالح لا يحقق كمال الطهارة او رابعا او لما يرى ان المالح ابيح على شرط مخصوص وهو نركب البحر فيكون معنا الماء فاذا توضعنا عطشنا ولكن اخذنا الى الله البحر خامسا صح عن عبد الله بن اخذنا الى عن قوله وذلك الى الله الله بن اخذنا رضي الله عنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله شوف الصحابي منصف إزاي؟ يرجع عن إيه؟ عن قوله ويستدرك على ماذا على نفسه فخذها من عبد الله بن عمرو العلم لا يعرف الجمود صحيح العلم لا يعرف ليه الجمود والاستدراك من طبيعة من البشر وكل نذو خطر وإن نقول القول ونرجع عنه إيه ونرجع عنه غدا ولا تشغب بها على الشيخ ان بعض الناس من الشيخ يرجع عن مسألة قال بها تجدوا يجعلها إيه؟ زريعة للنيل منه ولسبه ولت... زي ما حصل من بعضهم شمعوا على الشيخ الالباني عشان ضعف حديثا ثم عاد فإيه فصححهم والدنيا قامت ولم تقعد حافظ ابن حجر ما له أحاديث ضعفها في التلخيص وعاد في الفتح فحسنها والعكس إيه المشكلة إيه المشكلة الإنسان استدرك على نفسه تمام نحن بشر ومعنى أن بشر أننا نخطئ صح بشر بشرا معصومين فانظر إلى الله بن رجع واضح رضي الله عنه وارضاه طيب فرع في المفضل بين ماء البحر وغيره يعني من الآبار والعماء العذب لأن المصنف هنا قدم الماء البحر على ماء الآبار والعيون والأنهار صحيح؟ وهذا طبعا مما قد يوهم أن ماء البحر عنده أفضل من الماء العذب، العزب فأنت إذا كنت في مفاضلة بين ماء البحر والماء له والماء العذب، أفضل قلت ولا شك أن الماء أن الماء العذب أفضل لأنه هو الأصل وبه تحصل كمال الطهاره لك شوف لما دعا على الله المطهرني به بالماء والثلج وال والبرد ولا يدعو إلا بالأكمل صح ولا يدعو إلا بالأفضل فإذا كنت بين ماءين ماء البحر والماء العذب فالماء العذب اولى صحيح والمسلم يطلب ماذا الأكمل والأعلى قلت ثانيا أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء المالح لما ركبوا البحر بما دل على أنه لم يكن اصلا إنما كان فرعا على الأصل وإذا وجد الفرع والأصل يعني إذا وجد الإمام الراتب والإمام البديل البديل لا يتقدم على الراتب إلا بإذنه فالفرع لا يتقدم على الأصل فماء البحر سالوا عنه بعد ذلك فنتوضى بماء البحر دل على أنه فرع على من على الأصل فالأصل هو الذي يتقدم ثالثا ولا شك أن الماء العذب انقى وأفعله في كمال الطهارة وأبعد عن الضرر لأن الإنسان لا يؤمن تضرره إذا, إذا استنشق بالماء إيه؟ ماء المالح صح؟ كبعض الناس الذين عندهم إيه؟ مشاكل في الأنف أو كذا فإنما هذا الضرر ممتنع وكان ضررا يسيرا وهذا يدل على شيء مهم أن الضرر اليسير مغتفر أن الضرر إيه؟ اليسير إيه؟ مغتفر وأن المشقة الإيه اليسيرة حاصلة في العبادة مطلقة لأنه لا يوجد عبادة إلى زكاة فيها نوع من أنواع الإيه؟ المشقة اليسيرة لأنه حكم شرع يعني حكم شرع يعني تكليف ما فيه مشقة هكذا عرفوا تمام؟ قلت أما ماء البحر فلا يؤمن اختلاطه بغيره. قال المصنف رحمه الله والآبار وفي حديث أبي سعيد الخدري أنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة ويقال بضاعة بالكسر والضم أنه تلقى فيه الكلاب والجيب والحيض حيض يعني خرق خرق الحيض تمام ونة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه إيه شيء وهنا ايضا اجاب بجواب عام هم سألوا عن بئر مضاعة خاصة فاجاب بقاعدة عامة وهو الماء ايه طهور لا ينجسه ايه شيء لا ينجسه شيء لما غلب عليه باتفاق اهل العلم من لون او طعم او ريح وهنا نستفيد فائدة مهمة جدا جعل العلم في قوالب زي دهما نتجد ان احنا نحرص في درسنا على ايه على التقعيد والتأصيل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم توضقوا ممكن يفهموا المسألة على انها خاصة بقر ايه لكن هو اعطاهم ايه قاعده عامه الماء طهور مهما الوخي فيه فهو طهور الا ان يغلب إيه عليه إيه؟ إلا أن يغلب إيه عليه قلت والحديث دل بمنطوقي على أن الماء لا ينجس الا بالغلبه وليس بملاقات ماذا النجاسه يعني ايه الفرق بين الحكتين دول في فريق قال الماء ينجس بملاقات النجاسه هو نجس وفريق اخر قال لا الماء لا ينجس الا اذا ايه الا اذا غلبت عليه نجاسه تمام بمنطوق ان الماء لا ينجس بملاقات النجاسه الا ان تغلب إيه؟ عليه ماا قلت لا ينجس بملاقات النجاسة لا ينجس بملاقات النجاس إلا أن تغلب عليه صحيح قلت لأن النجاسة لا اعتبار بها مثلا تغلب لأنها تزوب فيه وتذهب عينها كما لو وقعت قطرات بول في برميل الماء هذه تزوب ولا لا ويذهب عينها ولا لا ويصبح وجودها إيه؟ عدما ويصبح وجودها ماذا عدما فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء قلت وفي قول الماء طهور قاعدة اخرى أن الأصل في الماء ماذا الطهارة فإذا وجدت ماء فلا تورد الشك عليه على نفسك بداخل البيت لا برميل ميل ولا قدر المظلوم يا أولاد حد جنب الميزل. لماذا تسأل لماذا تسأل كما في قصة عمر لما مر وصاحب له فوجد مذابا فقال عمر قال الرجل يا صاحب المذاب أماؤك نجس أم طاهر فقال عمر يا صاحب المذاب لا تخبر لا تخبر ولذلك بعض الناس يفسد على نفسه حياته مش دينه فقط ده يفسد على نفسه حياته بإرادة مثل هذه الشبه والشقوق ويعيش والله في سودوية المرض بهذه النظرة السوداء للحياة اخذ بالك حتى في طلب العلم حتى في طلب العلم يفسد على نفسه طالب علم ماذا لا تستمع لفلان مثلا يقولك انا مع ان كان على المنهج لا يا اخي روح واذا وجدته على غير المناهج صح صحيح لكن إيه ما اعرفش يعني انت تركت علم الرجل منين من الابتداء لمجرد الايه الشك لماذا نفسد حياتنا بالايه بالشك فيقول لا لماذا نفسد حياتنا بمثل هذا الشك النبي نبيعه الاستاذ قال الماء طهور يبقى هذا هو الاصل في الماء ولذا قال العلامه السعر والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة في ضبط والأرض في ضبط كده وفي ضبط والأرض تمام المهم يعني الحديث قال الماوي طهور تمام ثالثا قولنا المنجس شيء اي لا عبرة بالمنجس ذاته وإنما العبرة بماذا بغلبته إنه قال لا ينجسه شيء كلمه شيء من ألفاظ العموم لا عبره بأذن بكون لهذا الشيء اللي وقع في الماء هو بول ولا غائط ولا لحم خنزير ولا كذا لا عبره بهذا لا عبرة بذات المنجس وانما العبره بماذا بغلبته النجس عليه واضح قال صلى الله قال المصنف رحمه الله والعيون والأنهار والعيون والإيه ولا نهار ثم استدل بالحديث أرأيتم لو أن بابا أو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات هل يبقى من درني شيء قالوا لا يبقى من درني من بقى هنا قبل ما نخدر هذا الحديث يذكرنا كده فائدة من هذا الحديث يلا هذه ساعة الاستنباط قول أن الماء الجاري لا يحمل النجاس لإن نهرًا بباب أحدكم، فكل نهر فيها معنى الجرايان. لأن قوة الجرايان تدفع له النجاسة. إذا الماء الجاري لا يحمل له النجاسة. ثانياً، الماء المستبحر. المستبحر يعني له او المستبحر يعني الماء الكثير لا يحمل النجاسة. لقوله إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل له الخبث. ثلاثة. أن الماء الراكد يحمل فإيه بدلالة الايه بدلالة المخالفة. فإذا قلنا الجار لا يحمل يبقى الراكد يحمل ما ظنت الحم. مش شرط يحمل. تمام؟ ما ظنت الحم. طيب غيره؟ ها. قول. أحسن. في استحباب الوضوء لكل صلاة. لان بعض الطلبه يكتل عن هذه السنه العزيزه طالما هو محافظ عليه على وضوء. نعم النبي صلى الصلوات الخمس بوضوء لكن هذا لم يكن غالبا على فعله ولو تاملت الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا هذا مطلق يشمل كل ايه ومن هنا يجوز الوضوء لكل ايه وهذا انا اقول لك من مداعي الخشوع لان الوضوء يبقى فيه تهيئه ايه عظيمه للصلاه كل ما تتوضا تاتي الصلاه نشيطه نشيط النفس لكن لا باس أن تصلي لكن الأحب والمستحب والافضل والاكمل هو اليه الوضوء لكل صلاه لقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم من اخر الايه واضح بما دل على استحباب استحباب الوضوء لكل صلاه واضح طبعا من الفوائد هنا النبي عليه الصلاة والسلام تقريب العلم بالمثال إنه قال رأيتم لو أن نهرا ببابه أحدكم تمام يغتسل منه في اليوم والليلة خمس خمس مرات هل يبقى من درنه شيء بما دل على ماذا على تقريب العلم بضرب المثال فض. هنا مش المقصود يغتسل منه الوضوء ده مثل الصلوات الخمس هذا ليس المقصود الوضوء ان ممكن نقول ان الصلوات الخمس من فضلها انها ايه تغفر الذنوب وفي فائده هنا أخرى ضمنيه ماشي الفائده هي انها ها ممكن نعم قلنا هذا إنما أقول شكر الله لك إنما أقول إن الحديث هنا في فائدة أن الصلاة تذهب بالهموم لأن الغسل بيذهب به فلما بيكون مكدودا مامون أو ما يغتسل يعود به كذلك الصلاة تذهب بماذا بالهموم صحيح ولذا كان يقول ايه؟ أرحنا بها يا بلاد في قصه حكاها لنا الدكتور عبد الله المصلح وكان قد حضرنا محاضره نزال الله خيرا قبل السنوات يعني في جهه عملي ذكر أن دكتورا في أمريكا كان يحاضر هناك نظام المحاضره ان الطلبه ممكن تخرج وإيه وتعود ما عندهم مشكلة في هذا فيقول انا لاحظت على الطلبة العرب انهم يخرجون في ساعه الايه محدده ولكن إذا خرجوا عادوا بغير الوجه الذي ذهبوا به شوف ملاحظة الرجل دقيقة عادوا بغير الوجه الذي فماذا يفعل هؤلاء قالوا يا دكتور نحن نصل ثم أخذ يدرس الصلاة من جهة بقى هو هو الركوع والسجود ووضع الجبهة والوضوء فوجد فعلا لها تأثير قوي جدا في مسألة راحة الليه راحة النفس فعلا وذلك يعني كما افاد بعض العلماء فائده جيده الحديث اللي سال لما بينام الشيطان بيعقد عليه علاقه ثلاثة عقد تصور ده لما يروح الشغل الصبح بالثلاث عقد دول مصلحتك بكره يا استاذ عد مش عارف بعد اسبوع ما هو في ثلاثه ايه ثلاث عقد تصور بقى كل يوم ثلاث عقد لذلك لا تقضى مصلحه حكوميه ابدا <تصفيق> <تصفيق> عشان في ثلاثة عقد ففعلا لها أثر قوي جدا في مسألة راحة ليه النفس فهي فعلا يعني شفاء النفس بها يا بلالي أرحنا بها يا بلال تمام طبعا هذه العملية التي أجريت الآن مسألة مهمه جدا وهي ان طالب العلم يتعلم كيفية ليه الاستنباط والاستدلال وطريقه التعليم والتفهيم بضرب ماذا بضرب المثال لكن ينبغي ان يكون هناك احتياط في مساله ضرب المثال لان بعض اخواننا احيانا يضرب امثله يعني مرة بعض الشيء في بعض المساجد احد اخواننا قام يضرب مثالا يقول لهم الامه عامله زي الجاموس طبعا هذا كلام ما ينبغي هذا في تسفيه لمن للامه المحمديه وتشبيهها بما لا ينبغي ان تشبه صحيح؟ بالحيوان وهكذا فانتبه فقال وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسة مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم والى حصتنا الاخيره يا طلبه العلم وهي مع كتاب